الذين آمنوا وعلموا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدا البحر، لنفدا البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ودو ودو جهنم إسمه مددا